dli ya farhati andli ya smati ntapdi ترى في قلبي حياتي وانيسي في مماتي ويا يوم الحسراتي لي مولا ajli احسني مني حتى ان لا اضيع فاموت موتا ضيا فانت لي مولا داني في حسني مني عدلي ya فرحاتي aidi basmati adkhli jannati فأنت لي limamul